بوك تو بداست السادم سبعة, وخمسون. سبعة وخمسون. كود دوكتورة عند الطبيب عند الطبيب يا ايمام زاكزا ترمين كود دكتورا عندي موعد مع الطبيب موعد مع الطبيب يا امام زكان تيرمين او الموعد عندي في الساعة العاشره الموعد عندي في الساعه العاشره كاكو <تصفيق> ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ مالن بس، بريچكايته وچكاوني تفضل اجلس في غرفة الانتظار تفضل اجلس في غرفة الانتظار دكتور دولازي ادمح الطبيب سيأتي حالا الطبيب سيأتي حالا قد استأسيغراني تأمينك الصحي مع أي شركة تأمينك الصحي مع أي شركة ز فاس بماذا اقدر ان اخدمك بماذا Imate li bolove? هل تشعر bialam? gdje boli? أين الموضع الذي يؤلم? يؤلم؟ Ja imam uvijek bolove u leđima. أشعر دائما بألم في الظهر. اشعر دائما بألم في الظهر يا عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات يا ponekad imam بألم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن. موليم غورني ديو من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. موليم من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير قربني بريتيساك ي ردو ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام يا чувам داتي اينيكتسيو اعطيك ابره يعطوهم داتي تابلت اعطيك حبوب اعطيك حبوب يعطوهم داتي ريسبت ز طبيب للصيدليه